أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير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 تَأْتِي أَيَّامٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُو وَكُم أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريب في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 إِلَيْ يَا نُوحُ ابْطِ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن يقولوا إلَّا اعتراك بعض آلهتِنا بسوء، قال إني أشهد الله وشهد أنني بريءٌ مما تُشْرِكُونَ مِن دونه فكِ دوني جميعاً ثم لا تُنظرون.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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ Waila Madiyanah Achaahum Shuhayba Qala Ya Qawm I'abudullaha Maalakum Min Ilahin Ghayruh Wala Tanqusul Miki Yalawal Mizanah Inni Arakum Bikhayri Wa Inni Akhafu Alaykum Azaab Yawm Muhiqt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 Qalul Yash'i'ibu, A-salatuk t'a-muruk an-neturuk ma-ya'budu abauna, au an-naf'al fi amwalina ma-nashā. Innaqa l-antāl-halīmu r-rashīd.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 وَمَا قَوْمُ الْوَطِيمُ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ Qalul Ya Sh'ayibu Ma Nafqahu Kathiraan Mima Taqulu Wa Ina Lana Ra Ka Fina Zahifan Wa Law La Rahtu Ka Lera Jamnaak Wa Ma Anta Alayna Bi Aziz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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك، وما زادهم غير تتبية.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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ